شد الهمه وشد الحيل وارفع راسك بالعالي يا سوري يا سراج الليل دمك لو يرخص غالي يا سوري يا سوري يا باش شد وشد الحيل وارفع راسك بالعالي يا سوري يا سراج الليل دمك لو يرخص غالي يا سوري يا سوري لله الله اكبر لله ya Suri, Allah'u Ekber Ya Suri, Allahu Suri İlahi, Allah'u Ekber Ya Allah'u Ekber Ya Suri, أر بعلى صوت قول عن هالثورة سلمية طول بعرض وعرض بطول ما بدنا صوت قول عن هالثورة سلمية طول بعرضه حقرك ركبه دارا فرسان الفيل الشجعان لا تتأخر وبسرعة وقف في وسط الميدان <تصفيق> شد الهم وشد الحيل وارفع راسك بالعالي يا سوري يا سراج الليل نمك لو يرخص خالي يا سوري يا سوري, أكبر يا سوري الله أكبر الله أكبر والله يا حيف عهل ام العربية ما بيشوفوا شلون وكيتك دتتنا يا حيف والله يا حيف عهل ام العربية ما بيشوفوا شلون وكيتك دتتنا المدفعيه شفتوا جيش بيقتل شعب عزل والحاكم شايف يضحك وانفكرها له من الله ما اخفى شد الهم وشد الحيل وارفع راسك بالعالي يا سوري يا سراج الليل دمك لو يرخص خالي يا سوري يا سوري الله أكبر الله أكبر يا سوري الله أكبر يا سوري الله أكبر يا سوري, الله يا سوري, الله يا سوري, يا سوري الله والحرى يرقلهم تاري برقاب أهل الحامية صغار بتاخد طار كبار والدم ما بيصر مياي والحراير الهم برجع بهل أهل الحامية صغار بتاخد طار كبار والدم ما بيصر مياي هاو الغايب والله عنا من فرسان الحلبية لو ينفى واحد منا يلقانا حد مياي القرجى ما القرجى شبوبية وختيارية ما من خاف من الآجال كرمانك يا حرية شد الهم وشد الحيل والحراير لهم تار برقابح للحمية صغار بتاخد تار كبار والدم ما بيصير مية هجم بهدم ودم بدم وعين سن بسن شعب الشام بيتقدم شبوبية وكبار السن والغايب والله عننا من الفرسان الحربية لو ينخى واحد منا يلقانا حد وميا يلقى رجال ما القرجال شبوبية وختيانية ما من خاف من الأجال كرمالك يا حرية أجال كرمالك يا حرية شد الهم وشد الحال وارفع رأسك بالعالي يا سوري يا سراج الليل دمك لو يرخى صغالي يا سوري يا سوري شد الهم وشد الحال وارفع رأسك بالعالي يا سوري يا سراج الليل دمك لو يرخى صغالي يا سوري يا سوري يا سوري I love you.